أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساع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 كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قَالَ قرينه ربنا مَا أطغيته ولكن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 122. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 123. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 124. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا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 نحن أعلم بما يقولون وما انت عليه بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد لكم هذه التلاوه من موقع tvquran.com